بسم الله الرحمن الرحيم أنف لام <راب> تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون <تصفيق>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 ويتم نعمته عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ ربك عَلِيمٌ حَكِيمٌ لقد كَانَ في يوسف وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ للسائلين قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف او طرحوه ارضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين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 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبَنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وجاءوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فصبر جميل فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَالُ عَلَى مَا تَصِفُونَ جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ذلوه قال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 لهو لا الظالمون ولقد هممت به وهم بما لولا الله آبرانا ربي كذلك عنه السوء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء المخلصين واستدب قلبا وقدت قميصه من دبر وانف يا سيدها لدى الباب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 كيدك العظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة رهت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ان لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا واتت واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشراك وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي نُمْتُنَّنَي فيه وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عن نفسه فاستعصم ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب استجن أحب إلي مما يدعونني إلي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 يا صاحبا يستدل أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتها سم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 يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمران وأما الآخر فيصلم فتأكل الطير من رأسه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 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع ثنبلات خضر واخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث أحلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد امه انا ننبئكم بتاويله فارسلون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 قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبولي إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد هي ما قدمتم هي إلا قليلا مما هي ثم هي في من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاء رسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال مسواة التي قطعنا أيديهم إن ربي بكيبهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء.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 سَلَٰمٌ مِّمَّا وراءِهِ بِسَلَٰمٍ إِلَٰهٌ رَّحِيمٌ إِنَّ رَبِّي وَسِيعُ الرَّحِيمِ وَقَالَ الْمَلِكُ تُوَنِّي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يَتَبَوَّأُ مِنْهَا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أدر المحسنين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 فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما ألنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين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 فلما جهزهم بجهازهم جعل استقاية في رحل أخيه ثم أذن مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا أيتها العير لَسَارِقُونَ قَالُوا قالوا عَلَيْهِمْ عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعين قالوا امت الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سادقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين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 فلما دخلوا عليه قالوا يا أَيُّهَا العزيز مسنا وَأَهْلَنَا الضر وجئنا بِبِضَاعَةٍ مسجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إِنَّ الله يجزي المتصدقين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 ويصبر فإن الله لا يضيع أدرى المحسنين قالوا تَبَلَّى لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِي بَعْلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ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 استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوا إليه أبا وإيه و قال دخلوا مصر إنساء الله آمين ورفع أبا وإيه على العرس و خضو له سجدا و قال يا أبت هذا تأويل رؤيا من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 هَذِهِ أنا أَنَا وَمَنِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رجالا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فينظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ للذين اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا نصرنا جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألبابا